اسم كل خصلة شر، كل خصلة شر، مع أن العدوان من الاسم، صح ولا لا؟ فلماذا خصه ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام؟ ما هو ممكن أنت تبعد عن الزنا، شيخ؟ وبتصلي الصلوات كلها وقيام الليل وقراءة الكرآن واذكار الصباح والمساء ومش ممكن تبص الامرأة ماينفعش اصلا ماينفعش بص النزاء ماينفعش انك تصافح امرأة الصغائر ماينفعش حتى ان اطوع فيها ولو يعت على طول بيستغفر ويتوب ومش ممكن يعرف يصر عليه الشيطان انت امنتوا مني من الجهة دي خب بالك من الكلام ده ذكره ابن القيم في مصائد الشي... مكائد الشيطان خلاص الكلام كده ما هو ابليس مش هيجي لحضرتك وانت طالب علم افهم الكلام كويس ويجي يقولك شفت البت دي بص عليه مش هينفع مش هينفع هو مش غبي لانه عارف ان انت مش هتبص هب... إن هب... اصلا او يقولك ما تسيب صلاة العصر النهاردة مش ممكن ما يقدرش يقولك كده ما يقدرش لكن يروح نقلك لشيء في دينك مش هتقع بقى في صغيرة لا ده انت هتقع في ايه في كبيرة بس من ناحية تاني متجهد انت خلاص سلمت منها طيب ماشي خلاص انت عملتلي في ذا ومش هتبص هنا ولا تعمل هنا خلاص بعيدني عن الجهة دي تعالالي في الجهة التاني هوقعك في كبائر برضا فلان مبتدع فلان حزبي فلان مش عارف ايه ينبغي ان تغضب للسنة ينبغي طب ايه ده بس شوية كده ايه ده كده ايه الدليل الشرعي في المسأل ايه الدليل يا ده بس ايه انا عاسف ايه ايه الدليل شفت الكلام والذين يؤذون المؤمنين ما تنساش الاية دي ابدا والمؤمنات بغير ما اكتسبوا حط تحتها مليون خط الاية دي دليل على ان الجرح لابد ان يكون مبين السبب لأن لما انت تحكم عليه أو هتهجره لي ولا لا هو أزيلي هو لكن بما اكتسب أم بغير ما اكتسب الاكتسب اللي هو الايه؟ العمل. العمل لها ما كسبت وعليها ما اكتسب العمل بغير ما اكتسب فينبغي أن نغضب للسنة وينبغي أن نقوم للسنة وينبغي مش عارف ايه نصرة لدين الله ونصرة لسنة رسول الله ونص... ايه ده بس عن نفسك بالراحة ايه ده بس ايه, ايه ده بس ايه, ايه ده بس ايه؟, ايه الدليل ايه الدليل في المسألة تيجي بعد كل الطنطنة دي كلها ما تلاقيش حاجة خلص فهمت بغيري مكتس بغير ما اكتسبوا افهم هذا الكلام بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا احتملوا بهتانا وإثما عظيما اوعى تنسى الآية دي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وجمعنا به وإياكم في جناته جنات الخلد آمين آمين ثامنا. وليس لأحد منهم أن يأخذ أعلى أحد عهدا بموافقته. انت فتكرت طبعاً قاعدة في أدب العالم والمتعلم بقى هنعرف بقى الشيخ يتكلم أدب المتعلم ما ينفعش مش عارف إيه وما ينفعش إيه و... ولما يجي قاعده من الشيخ ما ينفعش يمد رجله عشان ده طبعا كذا. أو ما ينفعش من الأدب إن هو ما يفضلش يلح أو من الأدب أنه يتكلم بكذا ومن أدب العالم الإخلاص والنصيحة للطالب ومش عارف أنت فتكرت أن يتكلم في كده؟ صح الكلام ده لي مكان ثاني لكن هذه أهم وأعظم دي دي كبيرة دي كبيرة من الكبائر هذه كبيرة من الكبائر عدم الاهتمام بها ناقع في كبائر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك أن تسلمنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن أنت قلت أمين صح طب يعني إيه ما بطن شفت الكلام اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين طب يعني ما بطن ما هي دي الفتن التي تقع في الباطن في القلوب وذروا ظاهر الاسم و وباطن ما هو الفتن ممكن تقع فيها بجوارحك أو تقع فيها ب بقلبك لأن القلب أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقى تعرض, تعرض الفتن على القلوب تعرض الفتن على القلوب يبقى فهمت لما بتيجي تقول اللهم إنا نسألك أن تقين الفتن ما ظهر منها وما بطن عرفت يعني ما بطن هو اللي بتكلم فيه هو اللي بتكلم فيه اسمع وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريد العهد له أصناف مختلفة فهي من الألفاظ المترادفة وإن اختلفت في الألفاظ لكن تتفق في في الدلالة مش إحنا لسه إليه الوقت الألفاظ المترادفة ما كان اختلافا في اللفظ واتفاقا في الدلالة يعني المعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة فممكن مثلا تجد جماعة من الجماعات يعاهد أي واحد يخش في الجماعة لازم يعاهد الأمين وأعاهد على ألا واحد واثنين وثلاثة واربعة وأن لا أخالف الجماعة وأن لا مش عارف مش ده عهد ولا لا أهو ده عهد صح الكلام عهد لفظي وقد يكون عهد بلساني الحال يبقى الأول بلسان المقال فالعهد المبتدع قسمان بلسان المقال أعاهدكم على واحد واثنين وثلاثة وعلى أن أطيع الجماعة ولا على مش عارف كده مفهوم الكلام؟ أو عهد بلسان الحال يقول لهم ايه؟ اللي مش هيبدع فلان هو مبتدع عندي. فيروح على وطول ايه؟ وإن لم يعاهدوه عهدا مبتدعا عند أهل البدع ولكن هذا عهد بلسان الحال بلسان الحال صح الكلام؟ ما هو ده؟ وكل الجماعات بتعمل كده إما لسان مقال وإما لسان حال ودخل في كثير ممن يسمون بأهل السنة مثل هذا أيضا طهر جوارحك وقلبك من ظاهر الإثم وباطنك اسمع كلام من تيمية تاني احنا مش بنقرأ كلام واحد من من علماء المحدثين ده شيخ اسم من تيمية بينه وبينه قرون بينه وبينه قرون لكن بيتكلم كأنه رأى موجود لما لان معه الكتاب والسنة ومن كان معه الكتاب والسنة بين جنبيه يتكلم بالبصيرة يتكلم بالبصير قال كما قال سفيان من تعلم السنة نطق بالحكمة قال شيخ الإسلام وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالات من يوليه ومعادات من يعاديه بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله، لأنه حضر التتار، فعرفهم وأمثاله. طب بيعملوا إيه بقى جنكيز خان؟ الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا، ومن خالفهم عدوا باعيا. يبقى لمجرد الايه؟ الموافقة والمخالفة خد بالا معلش حب الموافقة لمن وافقك وبغض المخالفة لمن خالفك انت مولود بيها انت مولود بيها دي في الجبلة لما بلغت ابتليت بها شرعا هل في الشرع حينما يقول فلان مجرد أنه أفاقك فتحبه أو قال فلان بخلاف ما قلت فتكره هنا بقى تأتي الابتلاء أنت ونت صغير كان عندك دي لكن لا احنا هنا في الدين انا خالفتك في مسألة ما هنا انت في ابتلاء مع نفسك بتجاهد مع لا يا نفس ما ينفعش لازم ننظر هو كلامه ده عليه دليل شرع ولا لا فالنفس تقول لك طب افريد عليه دليل شرع خلاص يبقى تمشع ها؟ وجزمتك فور قابتك مش بيقولوا كده واضح على رعبتك الكلام يمشي خلاص يبقى أنت هنا مبتلى لكن ليس لمجرد المخالفة البغض وإنما البغض عندك مش الجبل اللي بقى يوزن بميزان الشرع لأنه قال كلاما مخالفا للشرع قال كلاما مخالفا للشرع طب ايه هو الشرع والله ما عرف اه صحيح افهم الكلام واحد بقول له ايه بيقول اصلي الكلام مخالف للشرع مين فعل قلت له بقى ايه هو الشرع طيب بقول لي والله صحيح هو الشرع انت متعرفش هو ما يعرفش اصلا ايه هو الشرع طيب اللي انت خالفته ليس مجرد ان خالفك تنكر فهمت الكلام اصلي ده مخالف لكذا ولكذا ولكذا ولكذا من النصوص الشرعية وما كان عليه منهج السلف الصالح وما كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أنت قلت تتكلم بمصادر شرعي صح الكلام لكن دلوقتي تجد أكثر الناس تفرقوا وتحزبوا لمجرد أنك كل كلاما شيوخا خالفوا يقول لك شوف فلان وفلان وفلان لذلك الكلمة دي لها أصل يا شباب يا جماعة الكلمة دي لها كل من كسل أنا بقولها صراحة بم. كل من كسل عن أصول طلب العلم بأصوله لابد أن يتحذب وهو في طلب العلم وهو في طلب العلم لأنه لم يطلب العلم بأصوله لأنك لو فهمت إيه هي أصول الدلالات وأصول الأدلة وفهمت إيه هو أصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير وما معنى العصد الفلاني واحد واثنين وتلاتة لما بتيجي تتكلم بيتكلم بأصول سبتة وبعلم راسخ وببيان واضح العلم بدون هذه الأصول لازم لازم تتحزم أضرب لك مثال أضرب لك مثال خلينا في مسألة ثقية المسألة الثقية جاء على ثلاث أقوال مش أقول لك أربعة ومش أقول لك ستة ومش أقول لك تمانين على ثلاث أقوال لأبي حنيفة ومالك والشافع وأحمد أو الشافع وأحمد وأبي حنيفة ومالك وابن حزم إيه القول الراجع عند حضرتك ما القول الراجع عندك إما أنك تتبع الأكثر وهذا مذهب العوام كما قال أسحاك ابن راهوي ذكره عنه الشاطبي في الاعتصام وإما أنك تتبع قص الشافيع بحبه جدا قريب من قلبي فاتبعت في الأصل في الأصل هواك بحب الإمام أحمد فاتبعت في الأصل مش الإمام أحمد لا دا تتبعت في الأصل مين هواك فرق كبير أو بين ده أو دول وبين اللي يجيب ويبني على أصول علمية ده والله ما يفعلش أصلي كلام أبي حنيفة ومالك عام وكلام الشافعي معه دلالة خاصة وإحنا عرفنا في قواعد الأصول المجمع عليها إن العام يحمل على يبقى الصحيح كلام الشافعي وممكن تكون حنفية لا الصحيح كلام الشافعي يبقى أنت هنا قلبك اتبع الدليل اتبع الدليل فالدليل هو الأصل والقلب صار تبع واضح أم أن الأصل هواك ثم القول يتبع هو ده فرق كبير جدا بين هذا وذلك ذلك بقول لك دائما اتعب، بس تتعلم اصول العلم اتعب، بس تتعلم اصول الحديث اصول الفقه، اصول التفسير عشان لما تيجي تتكلم بتتكلم على اصول راسخة اصول صلبة اصول بها اتفاق بين اهل العلم دلالات العلم دون ذلك لازم تقع في حزبية لازم ولا ولابد تفهمت الكلام كده؟ نرجع لكلام بيقول بيقوله بها قال الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله يبقى سيبنا بقى من العهد الأولان ده وخلينا بقى في إيه ألم أعهد إليكم يا بني ادم الا تعبد الشيطان انه لكم عدو هو ده بقى العهد بل عليهم عهد الله ورسوله طب ما هو عهد الله وما هو عهد الرسول بأن يطيعوا الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعل ما أمر الله به ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله ويرعى حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله وانت عمرك ما هتعمل ده ابدا حتى تعرف ما هو أصلا أمر الله ورسوله يعني؟ لي ده عمرك ما هتعمله أصلا حتى تعرف ما هو أمر الله ورسوله فإن الجاهل أعمى وإن كان مبصرًا الجاهل أعمى وإن كان مبصرًا وإن العالم بصيرا وإن كان لا ينظر لأن العلم ده بالبصرة العين التي تفتح في القلب فينظر إلى الحكم تاسعا معلش كده في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول الآية دي انت عارف معنى هاي عارف ما معنى خيانة الله وخيانة الرسول خيانة الله وخيانة الرسول عدم اتباع ما علمت من أمر الله والرسول ينهر أبيض شفت يا عم شفت يا عمر يولي ابن القيم يولي يا ايها الذين امنوا لا تبدل الايه دي ضمها مع الآية الأولى اللي هي انت نسيتها أصلاً اللي هي شفت انت نسيتها طب كتبتها كتبتها كتبتها كتبتها يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول إيه معنى إن فلان خان الله خان الرسول عليه الصلاة والسلام خان الله وخان الرسول عارف يعني إيه يعني لم يتبع ويعمل ما علم من الأمر يعني أنت النهاردة علمت أشياء هي في صميم المنهج وفي صميم القلب الذي ستلقى الله به عدم العمل بها اسمه خيانة لا تخون الله لا ده إيه انت مش واخد بالك ده الأنكاء والأعز بيقول في أول الآية ما قالش يا أيها الذين كفروا ده بيكلم المؤمنين ما قالش يا أيها المنافقون يا أيها الظالمون يا أيها يا أيها الذين آمنوا افهم محتاجين نقرأ القرآن صح كويس صح يا ايها الذين امنوا يبقى هم ايه مؤمنين وانت عارف ان الإيمان قول وعمل يبقى قالوا قول القلب وعندهم عمل القلب وعندهم قول اللسان وعندهم عمل اللسان والجوارح صح ولا لا يا ايها الذين امنوا دول با لا تخونوا الله والرسول ايه هي اخيانة الله والرسول عدم اتباع ما علمت من امر الله والرسول تبقى انت خاين طب جبت الكلام ده منين شوف ابن القيم يقولك ايه اقرأ الايه بقى وتخون اماناتكم وانتم ايه وأنتم تعلمون وتخونوا أماناتكم أنت عارف يعني خيانة الأمانة سبت عنده خمسين جنيه خاني الأمانة صح؟ لا طبعا ده دي من جملة الأمان الأمانة التكاليف الشرعية عارفت يعني الأمانة الأمانة هي التكاليف الشرعية قول القلب وعمل القلب وقول الجوارح وعمل الجوارح قل دي اسمها أمانة حزيفة بيقول ايه قال رسول الله نازلت الأمانة في جزر قلوب الرجال اسمع فعالم من القرآن ثم عالم من السنة يبه هي دي الايه الأمانة ان عرضنا الأمانة الأمانة اللي هي ايه قال عبد الله بن عباس امره ونهيه يبقى انا لو ماشي وبصيت لوحده كده وتلززت بالنظر لها وانت عارف قوله ها وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم خيانة يعني انت تسمى خائن شفت كذا هو ذل لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانةكم وأنتم تعلمون اسمع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذين يجعلون من وافقهم اللي هم أتباع كسخان الذين يجعلون من وافقهم صديقاً موالياً، جكز هذا هذا من هذا من أكفر الكافرين، كان هذا من أكفر الكافرين. صديق موالياً، ومن خالفهم عدوا باعياً، بل عليهم وعلى أتباعهم أي على الأستاذ وعلى المتعلم، على العالم وعلى المتعلم، على الشيخ وعلى الطالب. قال بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله تاسعا فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصر وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه كما سبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما قيل يا رسول الله انصره مظلوما فكيف انصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه فتمنعه من الظلم ليس أنك تعينه وتمده بل وتؤذه أذن على على الظلم. عاشرا وإذا وقع بين اسمع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم شفت الكلمة دي شفت كلمة حتى يعلم دي اللي هي نفس كلمة شغل الإسلام إيه نوظر فيه طالب وطالب شيخ وشيخ عالم وعالم طالب وأستاذ أستاذ وطالب لا يجوز نصر أحدهم على الآخر حتى إيه؟ حتى يعلم يبقى طلب العلم نافع وإلا سيكون هذا كمثل إيه؟ كمثل من ينصر عصبية ما هو مثلا إيه؟ لازم ننصر قول أبويا عشان أبويا ما ينفعش وصف ده أبويا وده عمي وده خالي فلازم ننصر قول العائلة هذا فعل الجاهلية. ما هو ده برضه عمل قلب. عمل قلب. يبقى اول شيء قال ايه? حتى يعلم الحق. حتى يعلم الحق, الحق اللي هو. اسمع. حتى يعلم الدليل. وصحة الدليل. وصحة لاستدلال وكل اللي انتا مش تعرفه إلا حتى تكون فاهما تعال يا فلان بالله عليك بالله عليك تعال افصل بيننا تعال بالله عليك افصل بيننا في المسألة دي ايه هي بقى المسألة واحد اتنين والتاني بيقول واحد اتنين ثلاثة اه فلان طب انت عرفت منين أكبر مصيب أن يدخل أحداً في قضاء يقضيه ويقضي بجهل أو بمخالفة ما يعلم اللي اتنين دول في النار اللي اتنين دول في جهنم مش أنا قلت لك الحديث صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال إيه قال رسول الله القضاة سلاسة القضاة بقى اللي هم مين القضاة بتاع المجلس الاعلى للقضاء او المحكمة الفلانية القضاة صح الكلام اللي بيقول الكلام ده رجل جاهل ما يفهم قال شيخ الاسلام ابن تيمية وكلمة القاضي في عرف السلف والصحابة انما كل من يحكم ويفصل بين سنين قالك الواد وائل والوضع عمر ابنك عيالك تعال ابي افتي ببننا اقضي بننا في المسألة دي هتقضي لفلان عشان انت ابنك ده بتحبه اكتر في النار ستفصل بين سنين بجهل او بهوى او بمخالفة علم في النار القضاة ثلاث قاضيان في النار وقاضي في الجنة قاض قضى بجهل فهو في النار وقاض وقاض قضى بخلاف علم فهو في النار وقاض عالم الحق وقضى به فهو في الجنة فهمت بقى ايه المسألة بين الشيخ فلان والشيخ فلان لا الشيخ فلان ده هو اللي اللمع الحق في المسألة وقول صحيح والسليم وما يخرج الفلاني تم <تعرفتها> انين طيب اسف <تعرفتها> الام مين اصل 你 ده بيقول اصل ده مع الشيغ الفلاني والشيغ الفلاني والشيغ الفلاني ومع الشيغ الفلاني والشيغ الفلاني قال هو ده بقى الدليل الشيغ الفلاني قال و... فيونك <تصفيق> المسألة يبقى ايه معنى القاضي انك تفصل بين بين سني مفهوم قال يقول شيخ الإسلام تايمين يبقى حتى يعلم الحق اشانا بقولك الدورة دي في صميم المنهج في صميم المنهج فلا يعاونه بجهل ولا بهوى شوف يقولك ايه تانيه بل ينظر في الأمر بل ينظر في الأمر شوف لو كان الكلام يؤخذ هكذا دائما بنقولها محمد بن يحيى الزهلي شيخ البخاري وشيخ مسلم ومع ذلك لما تكلم محمد بن يحيى الزهلي لم يقبل أهل العلم معايا عم هتروح من هنا وخد بيلك إنت تعال من هنا آه إذا نعس أحدكم فليتحول الى غيره حديث رواه الترمذي من حديث ابن معمر حديث عبد الله بن معمر لم يقبل اهل العلم كلام محمد بن يحيى الزهلي في مين في البخاري محمد بن يحيى الزهلي ده مش جايبينه من الناصية لا محمد بن يحيى الزهلي ده امام نيسابور امام نيسابور نيسابور دي مش قملا احمر ولا اوسيم بني سابور محمد بن يحيى الزهري ده بقى إمامها وكان من أئمة الزمان في ذلك الوقت مفهوم لذلك شيخ الإسلامية ما شافش البخاري ما شافوش ورد على محمد بن يحيى الزهري ما شافوش لكن ده واجب العلم العلم من رأى منكم منكرا فليغيروا ابن القيم يرد أيضا على محمد بن حزول وكل من يتاهم الب... مع أنه ما شفوش لكن واجب العلم مرأة منكم منكرة فشوف هنا بيقوله حتى بل ينظر في في الأمر فإذا تابي خد بالك بل ينظر في الأمر بل ينظر يبقى لازم يكون عندك عينين صح لازم نشوف بعينين صح بل ينظر عشان لازم نشوف يا جماعة لازم يكون عندك بصيرة علم لذلك الدورة دي تبين لك ان انت لازم تتعلم عشان تنجي نفسك من الحزبية صح الكلام انت لازم تعلم اصول العلم عشان تنجي عشان تنجي نفسك من الحزبية والهوى بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره فيكون المقصود عبادة الله ده ابن ثانية بيقول لك ده من ايه؟ ده من العبودية ده من عبودية الله عز وجل يقول لك المقصود عبادة الله ده احنا فاهمين العبودية حاجة تانية خالص عبدت ربك اليوم آه صليت الحمد لله رب العالمين ليست العبودية قصرة على ذلك كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والأفعال الظاهرة و قال فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقصد العدل قال الله تعالى شوف هذه الآية الآتية تخرج الحزبية من صميم القلب يا أيها الذين آمنوا برضو يا أيها الذين إيه؟ آمنوا كونوا قوامين بالقصد العدل شهداء لله الشهادة كل من يشهد على غيره بحق ام بباطل شهادة مش الشهادة فقط تعالى يشهد على فلان يعني. مش شهادة دي فقط لا لا هذه نوع من الشهادة واضح لكن حينما ينصر المحق من المبطل هذه ايه هذه منك شهادة شهادة لله واضح كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم اللي هو اللي إيه الهوى الهوى ولو على هواك ولو على أنفسكم أو الوالدين لا والله يا أبي أنت هذه المسألة أخطأت فيها تخطأ أبوك يا ابني والله المسألة غلط يعني. خطأ فيني. ألم يأكل أحدهم أبي ضعيف لا تأخذه منه شيئا فاهم الكلام شهدائي لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرٌ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا بص بعدها بقى فَلَا الْهَوَى مَا مِنْ إِتْيَانِ نَهِي اتباع الْهَوَى بعد النفس مع إنه نهى اتباع النفس واضح؟ أو نصر هنا أو الوالدين والأقربين. فما الحكم من فلا تتبعوا الهوى لإن الهوى هنا قد يحملك على نصرة النفس أو الوالدين أو الأقربين فلا تتبعوا الهوى أن تعديلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون ما قالش عليهم الخبير أخص لأن الهوى اللي في نفسك ده ما حدش شايفه صح ولا لا ما حدش شايفه كلكم قاعدين قدامي لم يرى أحد لا يستطيع أحد أن يرى ما في قلبي ولكن الخبير يعلم دقائق وخفايا نفسك وقلبك هو ده أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال شيخ الإسلام يقال لو يلوي لسانه فيخبر بالكذب والإعراض أن يكتم الحق وإن تلو أو أو تعرضه فإن الساكت عن الحق شيطان أخرص الحادي عشر ومن مال مع صاحبه مال،, مال سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية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 لا بحسب الأهواء، فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد. اللهم ارزقنا رشاد. ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. ضم الآية دي للأيتين اللي فاتوا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو لا خد بالك الآية الأخلاء الأصحاب ممكن تقول الأصحاب الأصل إيه الأصل أنهم يحبون لله لكن شوف الآية الا بعضهم لبعض دي الأصل إيه؟ يوم القيامة الأصل بعضهم لبعض عدو الاستثناء بقى إلا المتقين كأن المتقين دول مستثنون ودائما الاستثناء بيكون على خلاف الأصل كما وكيفية كما وكيفية إلا المتقين كأن الأخلاء المتقين دول الذين كانوا قصدهم عبادة الله قصدهم طاعة الرسول قلة قلة يوم القيامة الأصل الأخلاط والبعض ضم البعض, البعض إيه عدو إلا المتقين ثم قال الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزن الآية دي بقى ضمها للأييتين اللي فات هل يوم القيامة أنا أنا الله ما سبيت معه الحق حتى نلقا من الأصل هذا بعضهم لبعض عادوا ولا من الاستثناء إلا المتقين قال ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحداً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 الذي عليهم اعتماده ما هو ممكن إبليس ما يدخلكش مع حزب النور أو حزب الإخوان أو حزب التبليغ أو حزب أي حزب يقولك انت قفلت دي يعني خلاص لكن يدخلك حزب برضو لكن في هيئة شيوخ وفي هيئة طلاب علم مهو انت مش هيسيبك انت عملت وقول لي حزب النور والأحزاب وأهل البدع والإخوان ماشي شكرا شكرا هيدخلك في حزب برضو وبمزاجك يا أيها الذين آمنوا برضو خد بالك الأقاد كلها في مين لا تتبعوا خطوات الشيطان يبقى الشيطان ما بيمشيش معك في خطوة واحدة لا ده عنده خططين وثلاث خطط واربع خطط وعشرة ومليون ما هو مش هيسيبك انت خلاص حزب النور وحزب التبليغ وحزب مش عارف ايه اه. مش هينفع تخش فيهم ماشي معاك وروح مدخلك برضو في ايه في حزبية برضو في حزبية كل ده أصله كلمة واحدة عدم طالب العلم على أصوله هو ليه في زمننا ده كثرة الحزبيات حزبية للنفس أو حزبية الكذا أو حزبية الجماعة أو حزبية. لماذا الآفة الكسل الآفة الكسل دي الآفة ولو تعاليت على نفسك وطلبت العلم بأصوله لتنجي نفسك لتنجي نفسك من الحزبي إلا من أتى الله بقلب سليم شو بقى ابن تيمية بعد قال الكلام ده كله هيقول إيه قال وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم فإن الله تعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء وقال تعالى ولا تكونك الذين تفرقو واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات السانية عشر وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه. ابن تيمية كان عندهم كلمة شد الوسط. شد الوسط. يعني فلان بيقول لك فلان شد وسطه لقبيلته يعني تعصب هو ده شد الوسط يعني. ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه يبقى شوف وسطيه ما بين جفاء وغلو علمني جزاه الله خيرا ومع شكري له ووفائي فإذا قال بخلاف ما كان عليه أصحاب الرسول فهنا لا شد أيضا وسط يبقى هنا لا غلو ولا ولا تفري قال فإن شد الوسط لشخص معين وانتسابه إلي من بدع الجاهليين ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه ومن جنس تفرق قيس ويمن فإن كان اسمع الجميع فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى اللي هو إيه اللي قالوا المقصود هو عبادة الله والمقصود طاعة الله وطاعة رسوله التعاون على البر والتقوى فهذا قد أمر الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد أي بدون هذا تعص وإن كان المقصود به التعاون على الاسم والعدوان فهذا قد حرمه الله ورسوله فما قصد بهذا من خير ففي أمر الله ورسوله بكل معروف استغناء عن أمر المعلمين وما قصد بهذا من شر فقد حرمه الله ورسوله تلاحظ دائما كلمة القصد القصد المقصود أن يكون في قلبك ضم الآية دي للتلاتة اللي فاتوا ولا والأربعة يا <تصفيق> أيها الذين أمنوا إن الذين يؤذون المؤمنين المنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإسما مبينا التانية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم التلتة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد الرابعة يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان صحيح كده خمسة الأخلا الاخلاؤ يومئذن بعضهم لبعض عدون إلا المتقب دیف بقیل آیتی اللی ست والذی خبس لا يخرج إلا نکده اللذی ایه والإه؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا نكدا كذلك سورة الأعراف خد بلد من الآية كويس جدا في نبات بيخرج طيب اللي هو العمل لما يخرج طيب والذي خبس لا يخرج إلا ناكدة لازم سنة شرعية وسنة كونية سنة شرعية العمل لو كان خبيس لا يقبل صحي الكلام وسنة كونية كل من تعاونوا على باطل لابد للعمل لا يكون نكد عليهم في الدنيا والآخرة والذي خبس لا يخرج إلا نكيدا لازم يخرج نكد نكيدا افهم هذه جيدا ومن أعان ظالما كما قال شيخ الإسلام ابتلاه الله به ولا بد ابتلاه الله به ولا بد ولا بد الثالث عشر فليس لمعلم أن يخالف تلامزته على هذا ولا لغير المعلم أن يأخذ أحداً من تلامزته لينسب إليه على الوجه البدعي. لينسب إليه على الوجه البدعي. ينسب النسب إلى الشيخ قسمان. إما أن ينسب على وجه بدعي اللي هو إيه يعني مثلا فلان مالك لو قلت بإني فلان مالكي بقى دي نسبة ولا لا نسبة لو كان مالك يعني أنه يتعلم يتعلم مذهب وأصول ومسائل مالك ولو كان الدليل مع الشافعي أو أحمد أو ابن حزم ذهب إليه فهذه نسبة تعليم وتعريف صح الكلام؟ ولو كان يشد الوسط فقط للمذهب المالكي لكانت نسبة على الوجه البدعي خذها بقى كده عندك دائماً قال على الوجه البدعي لا ابتداء ولا إفادة وليس له أن يجحد حق الأول عليه وليس للأول أن يمنع أحداً من إفادة التعلم من غيره وليس للثاني أن يقول شد لي وانتسب لي دون معلمك الأول ما يجوز إذا كان كلا المعلمين والمعلمون يعلمون السنة غايتهم السنة غايتهم طاعة الله واتباع نبيه ما يجوز أن يكون في نفسك أن الناس ينبغي ترك كذا والإتيان إلي أو ينبغي كذا أو ينبغي بل إن الأصل أن يكون المقصود عبادة الله بل إن تعلم من سنين فإنه يراعي حق كل منهما ولا يتعصب لا للأول ولا للثاني وإن كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقه أكثر الرابع عشر والأخير وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء بل يكونوا كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله ما أجمل أن تكون المعاونة لله وبالله ما أجملها ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله ولا يتعاونون على ظلم ولا على عصبية جاهلية ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف ولا شد وسط لشخص ليتابعه في كل شيء ولا يحالفه على غير ما أمر الله به ورسوله وحينئذ فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد ولا ينتمي أحد لا لقيطاً اسم ولا سقيلا. ولا غير ذلك من أسماء الجاهلية فإن هذه الأمور إنما ولدها ولدها كون الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد فيوالي من يواليه ويعادي من يعاديه مطلقا وهذا حرام ليس لأحد أن يأمر به أحدا ولا يجيب عليه أحدا بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة يجمعهم فعل ما أمر الله به ورسوله وتفرق بينهم معصية الله ورسوله حتى يصير الناس أهل طاعة الله أو أهل معصية الله فلا تكون العبادة إلا لله عز وجل ولا الطاعة المطلقة إلا له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم لماذا قال هنا الطاعة المطلقة؟ فإن الطاعة قسمان مطلقة ومقيدة الطاعة المطلقة في كل ما أمر ونهى لله ولرسوله وكل ما دون ذلك طاعته مقيدة بموافقة الطاع المطلقة يعني لا دانا هاجب لك سادة الناس علماء الوصول يقولون بأن قول الصحابي إنما يصير حجة إذا لم يخالف نصا أو لم, أو لم يخالفه غير أو لم يخالفه غير إذا قال قولا إذا قال قولا هناك مخالفة لنص أو هناك من خالفه غيره فهنا باء يذهب للنص وينظر في قول الغير ويرجح فما دون ذلك من باب أولى نسأل الله عز وجل أن يرزقنا طاعته ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين من الثابتين على دينه وأن يجعلنا من أهل السنة وأن يثبتنا عليها وأن يتوفنا بقلب سليم إزاكم الله خيرا كل واحد مكانه لغاية ما ايه ثم في تاني كتب تانية